أنت وين؟ أنت وين؟ يا عمري أنا مش لك مش تاقيلك أنت وين؟ أنت يا قلبي أنا مش تاقيلك محتاج لك يا قلبي أنا محتاج ليه انتي وين؟ انتي الصورة والصوت انتي الحرف والكلام راجك حرب يا قلبي جربك سلام. انتي الصورة والصوت انتي الحرف والكلام قربك حرب يا قلبي قربك سلام مشتاق لك مشتاق لك يا قلبي انا محتاج لك يا حبيبي لا تبعد بعيد أمنه يا حبيبي لا تبعد بعيد أمانه يا حبيبي لا تبعد بعيد أمنه حبيبي لا تبعد بعيد أمانه أكلي الأماني شوقي لك يزيد أمانا أكلي الأماني شوقي لك يزيد مشتاق لك مشتاق لك يا عمر الغلا محتاج لك into it.